رمز عينا بريد المحبه وفين قلبي وقلبان باقي الناس ما با يفهمونا عينا في الوصونة رمز عينا بريد المحبة وبين قلبي وقلبها باقي الناس ما با يفهمونا عينا في الوصونة gali من نفسي محنونه عين كمن لي فاطلونا احنا في الوصول ما بينا من قراج الحبائب ما بينا من قراج الحبائب انما الغز الواجب كالصرف قال لي هل جمعت مني قال لي هل Terima قري دل المحبه رمز عينه Ainap di luar sana, bagi yang nasi, mana bayi